بوك تو ننتظيت اي ني واحد وتسعون واحد وتسعون فيالي ننرنديتس ميش ني الجمل الجانبية باستخدام انا واحد الجمل الجانبية باستخدام ان واحد. دستا موتنيس دو تيت ماي مير. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. انغا اديني كتا كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Shpresoj se do të bëhet më më mërë. Aëmëlu anëhu së jetë hasënë. Aëmëlu anëhu së jetë hasënë. Aji me siguri do të vijë. Së jëti bi kulli të akidë. Së jëti bi kulli të akidë. A është e sigurëtë? هل هذا اكيد؟ هل هذا اكيد؟ اون ادي ساي دو تو في اعلم انه سياتي اعلم انه سياتي ما سيكوري دو تو مارو ن تليفون سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتاكيد متى vërtet حقا حقا بس اي س دو تمر نه تلفان اعتقد انه س يتصل اعتقد انه س يتصل Vera اشت مه سيكوري افيتر انا بيذو عتيقون مؤكدا النبيت عتيق مؤكدا اعيديني كته مسغوري اتعرف ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط سوپوزاي سي اشت اليتر اظن انه عتيق اظن انه عتيق شيفي ين اشت اي باشا مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر اي دوكت اتراه هكذا اترى هكذا منداي ماديه سست شوم اي باشا انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا شيفي كاني شوكي مسيغوري لدى المدير صديقه بالتاكيد لدي المدير صديقه بالتاكيد ما تورتيتي ابيسوني اتعتقد ذلك حقا اتعتقد ذلك حقا është mëse e mundur që ai të këtë një shoqe. Innahu mëmkinu gjithdan anë lëdhejhi sëdiqa. Innahu mëmkin gjithdan anë lëdhejhi sëdiqa.